سمع الله لمن حمده سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في ا ل أ ر ض سبحان الله عدد ما خلق بينهما سبحان الله عدد ما خلق عدد وعدد ما هو خالق سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحانك يا أ ق و ى ا ل أ ق و ي ا ء ويا أ غ ن ى ا ل أ غ ن ي ا ء ويا أ ح ك م الحكماء ويا أ ع ز ا ل أ ع ز ا ء ويا أ ك ب ر الكبراء ويا الطف اللطفاء سبحانك يا عليم يا سميع يا حكيم يا بديع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 و أ غ ن ت حسناته أ ي د ي المنفقين وشد حبه أ ف ئ د ة العارفين وملك كبرياؤه قلوب المنكسرين و م ل أ ر ج ا ؤ ه نفوس المخبتين يا من ليس معه رب يدعى ولا فوقه خالق يخشى يا من ليس له وزير يؤتى ولا حاجب يرشى يا منزل الكتاب يا مسبب ا ل أ س ب ا ب سبحانك يا م ج ر السحاب سبحانك يا رب ا ل أ ر ب ا ب ويا هازم ا ل أ ح ز ا ب ويا فاصل الخطاب ويا سريع الحساب سبحانك يا شديد سبحانك يا م ن إذا د ع أ ج ا ب و إ ذ ا حكم أ ص ا ب سبحانك ي ا من ع ل ي ي ه ت و ك ل ا ل م ت و ك ل و ن سبحانك يا من يتوكل عليه من أ ن ا ب و إ ل ي ه المرجع والماب يا محب التائبين يا قابل من تاب يا, يا راحما لكل أ و ا ب يا كريم يا وهاب يا تواب يا عظيم الجناب يا واحد يا ماجد يا واحد يا أ ح د سبحانك يا فرد يا صمد سبحانك يا فرد يا صمد يا من لم يتخذ ص ا ح ب ة ولا و ل د ولا يحتاج إ ل ى رزق ولا مدد يا من لا يرضى لعباده الكفر والحسد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 يا قوي يا قادر يا مجيب يا جابر يا غني يا شاكر يا قوي يا قادر يا يا مجيب يا جابر يا غني يا شاكر يا جابر شاكر عليم بالسرائر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 يا أ ن ي س الموحدين ويا مؤنس المستوحشين سبحانك يا طاهر المعتدين يا طاهر المعتدين ويا ناصر العادلين ويا معطي السائلين ويا ي مجيب المضطرين ا مجيب المضطرين يامن لا يزداد على ك ث ر ة السؤال إ ل ا جودا وكرما سبحانك ما, قدرناك حق قدرك سبحانك ما قدرناك حق قدرك يا من لا يزداد على ك ث ر ة السؤال إ ل ا جودا وكرما ولا يزداد على ك ث ر ة الطلب إ ل ا تفضلا و إ ح س ا ن ا ولا يزداد على ك ث ر ة الاستغفار إ ل ا ر ح م ة وغفرانا سبحانك أنت, سبحانك انت القائل وما قدر الله حق قدره و ا ل أ ر ض جميعا قبضته يوم ا ل ق ي ا م ة والسماوات مضره سبحانك م ن لطيف أمطفاك ما و ع ل ي م م النابلسي أ ع م ا ك س ب ح ك من ق د ل ل ع ك و ك ر م م الاسلاميه أ ك ر ن لنشغلنا الثناء عليك عن طلب م س أ ل ت ن ا الهنا يا من ترانا وتسمع دعاءنا ولا يخفى عليك شيء من أ م ر ن ا يا غني نحن الفقراء يا قوي ر نحن ا و ف ا ء يا كريم نحن ا ل خ ا ل ف اللهم ن س أ ل ك لهذا الجمع المبارك اللهم إ ن ك تعلم أ ح و ا ل ه م وما بهم وتعلم شكواهم اللهم إ ن ك تعلم أ ن لكل واحد منهم م س أ ل ة يدعوك بها ودعاء يطلبك أ ن تستجيبه له و ح ا ج ة يرجو منك أ ن تقضيها يا, يا الله يا الله يا الله اللهم اقض ي حوائجك الله اللهم لا تحرم أ ح د ا منا حاجتك ا موسوعه النابلسي برحمتك يا للعلوم الاسلاميه ف موسوعه ا ل ل م على ي ن ا محمد ع ب ا ل ل ي للعلوم و ا ن ه اللهم ا ر صل ى ح ب ب ي ح م م د ا جرت ا ل أ ن ه ا ر ا ل ل ا م ح ل ي ه اللهم صل على محمد ما هطلت ا ل أ م ط ا ر اللهم صل على نبينا محمد ما قعد قاعد أ و س ا ر وعلى صحابته الكرام وعلى زوجاته الطاهرات أ م ه ا ت المؤمنين ومن تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا